الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون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 يحق الحق بكلماته ويقضع دافر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إل تستغيتون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل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 يغْضُّقُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم لبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم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 فَآوكُ وَأَدَكُم بِنَصْرِي وَرزَقَكُم مِنَ الطّبكِ عََّكُم تَشْكُر يا أيأَ وََّذينَ آمَلوا لَا تَقُون اللهَّه وَروَسُول وَتَقُوا أَمَاناتِكُمْ وَأَنتُم تَعلَمُ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 هِيَ جَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْتِينَا بِعَذَابٍ أَلِيم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم أن لا يعذبهم وَهُمْ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عندهم ذَل بَيْتِ إِلَّا مُكَأَ او وَتَصْدِيَهَ فَلَوْقُلْ عذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سبيل الله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 انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سمة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولبالقرباء وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَأَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بضرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ جين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا وقالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ الَّذِينَ يَقُولُونَ هَٰذَا في وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ ۚ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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب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 تَبْدَأُ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَلْكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَلْكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ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 فَإِمَّا تَنثَقِفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَقَافَىٰ مِن قَوْمٍ خِيَالَةٍ فَمَن بِذِى إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 وما تنفقوا من شيء في سَبِيلِ الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن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 وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَذَلَكَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ بُعْثَةً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 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرب الدنيا تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخلتم عذاب عظيم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 أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأنكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأن في سبيل الله والذين آور ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 اذا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لَمذِرةُ وَرزْقُ كَرم وََّذ نَ آمنوا مِن بَادُ وَهاجَرُوا وَجَهَدُ مَاكُم كَأُولائِكَ مِنكُمْ وَُلُ الْأَوحان بعضَضُهُمْ أَوْلا بِبَابُ فيِي كِتَابِل إِ النَّ ال الَّابِ كُّ شيءَيْءٍ